وَكَانَ اللَّهُ شَمِيعًا عَلِيمًا إِن تَبْدُو خَيْرًا أَو تُخْفُو أَو تَعْفُ عَن شُوَى فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُشُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُشُلِهِ ويقولون, وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَكْفُرُونَ 119. وانتخذوا بين ذلك سبيلا 110. أولئك هم الكافرون حقا 111. للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أدورهم وكان الله غفورا رحيما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 وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوق المطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعدوا في الشبت وأخذنا منهم ميثاقا غنيظا فَبِمَا نَقُضِي مِّيسَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٍ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 فَقَالُوا لِهِمْ إِنَّ قَدْ تَنَّ الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَدَّنَ وَمَا صَلَّبَ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ منه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 فبظلم من الذين آدوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل لَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنَّ الرَّاشِدُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُ minun minun bima azil elayka ve ma azil min qablik ve al muqimin al أتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً. İnna ohayna ileyke kemaa ohayna ila nuuhin ve'n-nebiyyina min فأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان فآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فكلم الله موسى تكليما رسلاً مبشرين ومنثرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً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 وعلى سبيل الله قد وَلَوْ ظَلَمْ بَعِيداً إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ الْيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا الْيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً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 فآمنوا بالله ورشله ولا تقولوا ثلاثة إنته خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد لَهُ ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة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 فأما الذين استكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه فضل ويهديهم ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك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 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا نَصِيبُ مَا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانَ إِخْوَتَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ عَضِ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا Allah belli şeyin aleyim. Bismillahi r-Rahman rahim Ya ey helezin يُحِلُّ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَأَيْمُرُّ لِلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا الَّذِينَ آمَنُوا ويبتعون فغلا من ربهم ورضوانا وإذا عللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوه وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقَمَا وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَذْبُوحَةُ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَذْبُوحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن بالأزلام ذلكم في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 فَأَمَّنْ يَعْصِ رَبَّهُ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُعِنُّ لَهُمْ قُلْ يُعِنُّكُمُ طَيِّبَةٌ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَمَالِحِ فَلْيُكَلّبِينَ نَجْعَلُهُمْ نُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 إذا آتئكمهن أجرهن محصنين وير مسافحين ولا متخذين أخدان وَمَن يَكْفُو بالإيمان فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم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 وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمِنِ أولَمْ أَشْتُمَ النِّسَاءُ فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنْفَتَ يَمْمُ صَعِيداً طَيِّباً فَأَمْسَحُوا وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولكن yريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فاذكروا نعمة الله عليكم وميساقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور Ya eyyüha الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتق الله إن الله خبير بما تعملون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 ya Eeyhelellezin ömenül Kurunimetallah aleyküm İhemmeqaün Eye beş u illeykım Eey diyeım Ey be şu u ileleyküm Eey diye فاتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وابعثنا منهم منهم اثني عشر وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتمهم وأقررتم الله قرضا حسنا وَأَقْرَضْتُ ٱللَّهُ اقْرْضًا حَسَنًا لَّكَفِّرًا عَنكُم شَيْـَٔاتٍ ۚ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيرُ فَبِمَا نَقْوِهِمْ مِيشَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونشو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائمة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رشولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْمَانَهُ سُبْلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ابن مريم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 وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض والمقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أذباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وَإِنَّا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون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 فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاشقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر قال لا أقتلك قال إنما يتقبل الله من المتقيين Lem besetteliiye yedekle taktulani ma ana bibasiyyediiye ilaykele aqtulak. İni a xaf Allah Rabb al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 أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس وَمَنْ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قد يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ İlla الذين تابوا من an أن تقدروا عليهم فاعلم أن الله غفور رحيم Ya أيها الذين آمنوا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 فَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ فَالشَّارِقُ وَالشَّارِقَةُ فَأَضْرَعُ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَشَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ والله عزيز حكيم.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 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين آدوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوا وإن لم تؤتم فاحذروا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 دنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للشعد فإن جاءوا كفحكم بينهم أو أعروا عنهم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 فَكَيْفَ يُحْكَمُونَ كَمَا عِندَهُمْ التَّمْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذلك وما زلت رأت فيها هدى نور يحكم بها النبؤون الذين أسلموا الذين هادوا الربانين والأحبار بمستعفظ. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا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 Ve ktabına عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، فالسن بالسن والجروح قصاص فمن صدقه فهو كفرت الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.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 التوراة وهدى ومرعزة للمتقين، واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ صدد قلما بين يديه من الكتاب ومهما من عليه فحكم بينهم فحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء أمم ما من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَن يَحْكُمَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَجِدُ اتبع أهواهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك.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 بعضهم أولياء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 من عنده فيصبحوا على ما أسروا فيصبحوا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أها Lefin aqsemu billahi منكم عدينه فشن فياكل لهم بقوم يحبهم هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ويأتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم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 واتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم عزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 Qul, hâlâ nabdئكم bişer من ذلك mithوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم من القربة والخنازير وعبد الطاهوت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 والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم سارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الشحد لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الشحد لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بشُوطان يُفقِك كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أُنزل إليك من ربك طوياً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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فَرَنا عنهم سيئاتهم ولَأَدْخَلَنَّهم جَنَّاتٍ نَعِيب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكنوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 bu ya ehki te bilümâ şeyin hatta tuqimtarravel indümeme Üzile illey kü mirrap biküm Vele yazden ne kefirram min hüme Üzileley kemirap birke فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا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 كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أفشهم فرقة كذبوا فرقة كذبوا وفرقة يقتلون وَحَاسِبُوا أَنَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمَّ وصَمَّ ثُمَّ بَطَلَّ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّ وصَمَّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوى النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 يُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَا وَكَانُوا يَعْتَجُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْكَرٍ فَعَلُوهُ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 وَلَئِن كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجد ما مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا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 Allah'ım, dünyanın her yerinde senin yolunda cihad eden mücahitlere yardım et. Onlara acil zafer ve kurtuluş nasip eyle. Ya Ekrem'e Lekremin, onları mağlup etme. Ya Hayyu, ya Kayyum, onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnut eyle.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 Onları iyiliğe yönelten, kötülüklerden uyaran salih dostlar nasibeyle. Müslümanların yöneticilerine ıslah et. Ey alemlerin Rabbi onları birleştir. Amin.